وَمَا كانَانَ لِمُؤمنِنٍ أََقتُلَ مُؤمنًِا إللاا خَطَاءى وَمَا قَتَلَ مُؤمِن خطَأ فتَحرير رَرقَبَةٍ مُؤمِنَةِ وَدِيَةُ مسََّمَةٌ إلَ أَهْلِ وَذِيَةُم مسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إِللاا أََ الصَّددَّقُ فَإ وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وَتحَرير رَرقَبٍَ مُؤمنِنَةٍ فَمَ لم يَجدد فَصِيياَا مشهَهرَِ متَتَابِ عينِ تَْبَةً مِن اللهَّ وَوكَانَ اللهَّهُ عَليمًا حكيماً